قَالَ إِنَّ لَنَا مِيثَاقًا وَرَتَعْنَا تَنقُضُونَ الْعَهْدَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو عموا ألف سنة وما قصيون بما يعملون. قل ما كان عدو لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإثم الله مصدقا مصدقاً لما بين سيكون أو كل وما هُزِلَ على المَنَكِينِ ببابِ لهاروت وماروت وما يُعَلِّمَنِ لِلْحَدِيثِ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَسْفُو فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِبُونَ بِهِ ذِينَ الْمَوْلِ وَزَوْجِهِ وَمَا وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لم كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبا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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل وقد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عين بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعكم واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسهم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 الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أعلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صلى <تصفيق> الله عليكم ورحمة الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فذن وجه الله إن الله واسع عليهم وقالوا اتخذ الله ولدا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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابأت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب وجحين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 لا وهؤلاء كي يضمنون به وما يَتَفَرَّضُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين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 إلى أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والمكع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا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 ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العديد الحكيم الله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 لموتن إلا وأنتم مسلمون أنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبرائيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا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 شَرِيكِينَ قُلْ أَمَنَّ اللَّهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, وإسماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى بين أحدهم منهم ونحن لهم سموع فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدرة الله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 أَنْتَ قُلُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا, كانوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَعْلَمُ مِنَّا كَمَا شَهِدَ عَيْنُهُ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ اللَّهُ ذَاتِ لِنَّمَا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ wrong